هو أكبر فأهال ثلثها كثيبا مهيلا طراب قال الله أكبر أوتيت مفاتح الروم والصحابة يصدقون لأنه ما ينطق عن الهوى الله أكبر ضربة أخرى أوتيت مفاتح الفرس الله أكبر ضربة ثالثة أوتيت مفاتح اليمن النبي كانت تعجبه الكلمة الطيبة وكان يحب الفأل الحسن وكان يقول بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا رواه البخاري وأحمد قال أبو هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطير أحبتي في الله لسه في أمل دين الله قادم شريعة الله ستحكم وإن رغمت أنوف مهما وقف في وجهها من معارضين في الداخل وفي الخارج بل من محاربين في الداخل وفي الخارج دين الله سيدخل في كل بيت مدر ووبر المستقبل للإسلام المستقبل لشريعة الإسلام الله علمنا في القرآن أن اليأس من رحمته شقيق للقفر أيها اليأس احذر اليأس قرين القفر قال تعالى وَلَا تَيْأَسُ من رَوْحِ الله إِنَّهُ لا يَيْأَسُ من رَوْحِ الله إِلَّا القوم الْكَافِرُونَ بل إن اليأس من رحمة الله كبيرة فقد روى البزار والطبراني وصححه الألباني في الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحدهم ما الكبائر يا رسول الله قال الكبائر الإشراك بالله والإياس من روح الله والقلوط من رحمة الله إليكم بعض المبشرات من القرآن ومن السنة ومن التاريخ بل ومن الواقع قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون قال ابن كثير مثل هؤلاء الكفار المهازيل الذين يريدون القضاء على الإسلام كمن يريد أن يطفئ نور الشمس بنفخه هل يستطيع لو اجتمعت أمريكا وأوروبا لو اجتمع كل أعداء الإسلام من الإنس والجن بل لو اجتمع كل الخلق ببرهم وفاجرهم ونفخوا في ضوء هذا المصباح الكهرباء نفخ والله ما يطفئونه لو اجتمع كل الخلق ونفخوا في نور الشمس نفخة فهل سيطفئون الشمس فما بالك بنور الإسلام بدين رب العالمين الذي وعد الله بنصره ووعد الله بغلبته على كل خصومه حاول الكفار حقيقة على مر التاريخ على كر العصور ومر الدهور استئصال شأفة الإسلام فبقي الإسلام وذهبوا إلى مزبلة التاريخ حارب عباد الأصنام الإسلام من أول لحظة فذهبوا إلى مزبلة التاريخ وبقي الإسلام ودخل النبي فاتحا بجيشه وهو ينشب النصر كله لله يقول وهزم الأحزاب وحده حاول اليهود منذ اللحظة الأولى القضاء على الإسلام بل حاولوا قتل نبي الإسلام ودسوا له السم في الطعام وحاولوا قتله بإلقاء الرحى على رأسه حاولوا كثيرا تعاونوا مع المنافقين تعاونوا مع المشركين كثيرا فأفشلهم الله وبقي الإسلام وذهبوا إلى مزبلة التاريخ جاءت الحملات الصليبية الحملة من وراء الحملة للقضاء على الإسلام بل واحتلوا بيت المقدس وظل الأقصى في أيديهم واحد وتسعين سنة ونصبوا الصليب على قبة الصخرة وجعلوا بيت المقدس مشت لخيولهم وخنازيرهم جعلوه زريبة للخيول والخنازير بل كانوا يلكون فيه الزبالات بل كانت المرأة أعزكم الله تلقي بخرقة حيضتها فيه وبعد واحد وتسعين سنة جاء صلاح الدين وفتح فلسطين وعاد الكدس إلى أهله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون حاول الفرس حاول الرومان فذهبوا إلى مزبلة التاريخ وبقي الإسلام ديننا كالشمس إذا غربت من ناحية أشرقت في ناحية أخرى تم القضاء على أهل الإسلام في الأندلس وضاعت الأندلس بسبب المسلمين بل كان بعض أمراء المسلمين يستعين بالصليبيين على قتال المسلمين بل دفعوا لهم الجزية ضاعت الأندلس بسبب الفرقة وصدق ربنا عندما قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الفشل اللي احنا فيه الآن أعظم سبب له الفرقة ضاعت الأندلس بسبب الطرف مال الناس إلى الدنيا وغرقوا في ملذات الدنيا وآثروا الفانية على الباقية ونكسوا راية الجهاد وانتقلت جيوشهم من الخنادق إلى الفنادق وحملوا البيارق والطبول وخفضوا السيوف والبنادق الطرف طرف ضاعت الأندلس صحيح لكن في بعد ضياء الأندلس بسنين تعد على أصابع ال... اليدين بل أقل قام للإسلام دولة في قلب أوروبا الدولة العثمانية فتح محمد الفاتح القسطنطينية بلد هرقل وكون أهل الإسلام في أوروبا بعد سقوط الأندلس خلافة إسلامية ضخمة وقوية أدبت ملوك أوروبا وهدايا وتحف وألطاف ملوك أوروبا التي كانوا يكسبون بها ود الخليفة العثماني موجودة إلى الآن في متاحف تركية تشهد لعز دولة الإسلام العثمانية نور ربنا ما يطفيش يا أخوانا هو عتي أسيا مسلم الشريعة جاية هو عتقول لي أمريكا مش عايزة إسرائيل مش عايزة دول مين دول طراب والله متم نوره ولو كره الكافرون كذا قال رب العالمين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف ده موضوع فرغ منه احنا مستنين بس تحقق الوعد وقد تحقق الوعد على مدار التاريخ حقق الله وعده في زمان النبي حقق الله وعده في زمان أبي بكر وعمر حقق الله وعده في زمان الخلافة الأموية والخلافة العباسية والخلافة العثمانية حقق الله وعده في ظل الدولة الأيوبية على يد صلاح الدين وأولاده حقق الله وعده على يد قطز وبيبرز ودولة المماليك قرأوا التاريخ يا أخوانا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كذا من مبشرات القرآن قول ربنا الرحمن وإن جندنا لهم الغالبون والله لو عاد المسلمون إلى الله لغلبوا وإن قل عددهم وعتادهم لو جيوش الإسلام تربى على معاني الجهاد لو جيوش المسلمين في كل دول الإسلام تربى على العقيدة وعلى الإيمان